أمتع إلى الذين أفقوا يقولون للوالي والذين يقرروا من أغل الكتاب لإن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نضيع لا يخرجون منهم ورئي لا ينظرون لهم ولئن صرورهم لا يولهم لأجناء وثم لا ينصرون لن كن جز في رجولهم من الله فألك لأنهم لا لا فسهم ذي الجل يتحذبون جميع وقلوبهم جتة ذلك لأنهم قوم لا يعملون كما ذا الذين قريباً ما تقو وبارين ولهم ما لا عليهم كما لَنَا وَأَصْحَابُنَا النَّعِيمِ إِذْ تَنَزَّلُ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا إِنَّهُمْ كَانُوا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا من لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ تُرَابًا وَمَا لو أرسلنا على الصرع على جبل لأيتهم خاشعا وتصنزعا من خشية الله وترك الأمثال مصر يقول المنذر سلام اجلهمر المهيب الناس الجبام المتكلم صبحهم